أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى؟ كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ناصية كاذبة خاطئة فَلْيَدْعُ نَادِيَةِ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدَ وَاَقْتَرِبَ